كلت الاحبابي انا سيتاني كلت الاحبابي قال الحبيب وكيف لي بجوابكم, وكيف لي بجوابكم وَأَنَا رَهِينُ جَنَادِلٍ وَتُرَابٍ اكل التراب محاسني فنسيتكم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 عليكم مني السلام متقطعت مني ومنكم خلة الاحبابي